ألم يجذك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الساعر إلا فلا تنهر، وأما بِنعمة ربك فحدث.